قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِّي تَدَيْتُ فبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيب وَلَوْ تَرَى إِذْ فَانَ الزَّعْتَرُ فَلَا فَانٍ وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان قريب بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشترون تهونك ما فعل بأشياءهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات ولرض جعل الملائكة رسلا نلأج نحت مثنى وثلاث وربان في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم يَا الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا فَقُونَ وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ يَا أَيُّ وَالنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ